ينسى اللي صار، ان شاء الله بينجاح الحوار، ان شاء الله بتنسى اللي صار يلا نفتح صفحه جديده ونحط الايد بالايد، بكفي حقد وبدنا طيبه بدنا يطلع فجر جديد ان شاء الله بينجاح الحوار، ان شاء الله بينسى يصار. إن شاء الله بينجاح الحوار إن شاء الله بننسى البيصار يلا نبني اللي تدمروا بدنا نعمرها لبلاد خلوا الطيبة عنا أكبر دمارتنا هالأحقاج إن شاء الله بينجاح الحوار إن شاء الله بننسى البيصار ما بتنسى اللي صار جمال دم الشهداء بالاسرى والمجروحين بكفي يا اخوة عذاب احنا على والمرايحين ان شاء الله بينجح الحوار ان شاء الله بينسى اللي صار ان شاء الله بينجح الحوار ان شاء الله بينسى اللي صار مركب يمشي فينا والوحده هي الطريق بكفي كبر دماقسينا والوطن كله غريق ان شاء الله بينجح الحوار ان شاء الله بننسى اللي صار ان شاء الله بينجح الحوار ان شاء الله بننسى اللي صار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 دابحتوها والفرقة هي السكين يا فصائل ارحموها بكفينا المحتلين ان شاء الله بهم جاح الحوار ان شاء الله بهم ساقي لي صار ان شاء الله بهم جاح الحوار ان شاء الله بهم ساقي لي صار احنا المختلفين قصتنا صارت حزينه ونسناكي يا فلسطين ان شاء الله بينجاح الحوار ان شاء الله بينسى اللي صار ان شاء الله بينجاح الحوار ان شاء الله بينسى اللي صار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 سب وشدا ينفضائح على الفضائات بتنا لغات التفاهم احنا شعب التطعيات شالله بينجاح الحوار شالله بننسى اللي صار شالله بينجاح الحوار شالله بننسى اللي صار اشبعنا والله ما دها اشبعنا زل وعذبات